قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَ يرثني ويرث من آلي عقوب يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيا لم نجعل قبل سمية، قال رب أن لا يكون لغلام وكانت وَقَدْ من مِنَ الْكِبْرِ عْتِيًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ طِينٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي هَيئَةً قَالَ أتكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا مكرت عشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حين.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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يمسسني بشر وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ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 به مكان قصيا يا فأجاء أهل مخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا مت قبل تَنكِي سَرِيَّا وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا سَهْمًا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أحدا فكولي فكولي طُورَ الرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمْ مَنْ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيًّا فأتت به قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله جعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وذرا باهل دتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت يوم أبعث حيام ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى فالأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 سويا يا سَكَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَمْ تَعَنَّى عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمة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 ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله حملنا مع نوح ومن ثرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات خلف من بعدهم خلف الأضع الصلاة أضع الصلاة وتتبع الشهوات فسوف يلقون.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 وعشيا تلك, تلك الجنة تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماء to أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْدٍ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ ونحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لنازعن من كل شيعة أيهم, أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالحق اِمَّنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَظًّا مَّقْضِيًّا وَ صالمين فيها الجفية وإذا تتل عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى سيعلمون من هو شر ما كانوا هو اضعف جنودا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا خير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول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 رأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين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 تشق الأرض وتخر الجبال حتى أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله